بسم الله الرحمن الرحيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعماقهم فظلت أعناقهم لها قاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كان الا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كان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 لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أقاف أن يكذبون ويضيق صجري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إما معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرا بينك يا فينا وليجا ولبثنا من عمرك سنين واذعلت فعلتك التي فعلت وانتم من الكافرين